الحمد لله فاطر السما يا الملك كنتون سون لا اونير جنيل يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ من بردهی. یا ایها الناس انکروا نعمت الله عليكم هل هل من خالق يا أيها الناس انكروا نعمة الله عليكم هل هل غير الله يرزقكم من السماء والأرض إلا هو فأنا تؤفكون صدقا